إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عادت عليه الله فسيؤمن عظيما سيقول لك المخلفون من الأحراب تغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسن فيهم ما ليس في قلوبهم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 وَمَنِ انْقَلَبَ مُدْبِرًا وَهُوَ كَافِرٌ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ, قلوبكم وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا وَمَن لَّا يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نُكْرًا وَإِنَّ اللَّهَ يَمْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ من يشاء الله غفورا رحيما سيقول المخلقون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوا باذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تستطيع تَجْعَلُونَ كَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ نَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ